وزينه في قلوبنا وكره لنا القفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته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 إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا أرحم الراحمين اللهم من آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة